قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك من هذا الهم إنها عمود وقاد الذين كفروا اذا كنا ترافا واذا اناءنا اننا لمخرجون لقد يعذب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 يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عفا أن يكون رد فلكم الذي تستحجلون وإن رب بِكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ مَا تُنْكِرُونَ فُجُورَهُمْ وَمَا يُعْرِضُونَ وَمَا مِن غَائِبٍ فِي السَّمَاءِ لَا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَسَاطِيرَ وَلِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ